أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قُشَّ عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشِر مُفطِعين إلى الدّاء. يقول الكافرون هذا يوم الناسِ. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر 110. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء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 فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يستون القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا نفحا صرصرا في يوم نحت مستمر تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعد فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر كذبت تموت بالنذر فقالوا ا بشرا منا واحدا نتبعه انا إذا لفي ضلال وسعر االقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب سيعلمون غدا من الكذاب الاشر انا مرسل الناقه فتنه لهم فارتقبهم واصطبر